يوم الحج الاكبر يوم الحج الاكبر ان الله غريق من المشركين ورسوله فان تبتم فهو خير لكم وان توليتم فاعلموا انكم غير معجز لله وبشر الذين كفروا بعذاب اليم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 وَإِنَّ حَد مِنَ المُشركينَ استَجعكَ فَأَجره حتىَ يَسْنه كَلَ مَم الله قَُّ أَبِهُ ذلك مََّنَ ذلكِكَ لِأََّهُم قَو لا يعلون كيفَْفَ يَقون للِمشركينَ عَد حناد الله وَحيادَرسُوله إلاا الذينَ وَاهَدم إَّ الذيذينَعَد لون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 وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَآتِ الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِنَّكَ لَذُو أَيْمَانٍ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ مُصَدِّقٌ فِي دِينِكُمْ وَوَضَعُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَنَّكَ الْكَافِرَ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ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 قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم المؤمنين ويذهب غير قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسنتم أن تتركوا ولما د منِك وَلَم ياتخِذ وَلَ ياتَّخِذ منِدُ منِ اللههِ وَلا وَصُولهِ وَلَ المُؤمنين وَلجَ وَلههُ خَبيون بِماَا تَحلَّلُون ماَا كانَ ل المشركينَعَ يعم مسجدَ الله شدين على غفُسهِم بِكُك أولئك حبطت أعمالهم وفي النارهم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله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 الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عياده أجر عظيم يا أولياء, أولياء إن استحقوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم واموال ورق ترفتمها وتجاره وتجاره تخشنك سادها ومساكن ترضونها احب اليكم احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا فتربصوا حتى ياتي الله بامرِه والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ, إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تبني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبتكم وليتم مدبين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 الرحيم. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْنَةً فَسَوْفَ يُغْمِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءٌ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ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 مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ إِذَا أَتَاهُمْ مَا لَا يَطَاقُ إِنَّهُمْ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ يَحْفَظُ الصِّرَاطَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَقَالَتِ الْيَهُودُ زَيْدُ بْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ بْنُ اللَّهِ ذَٰلِكَ قولهم دون اتخذوا احجارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والنسيح بين موريا وما امروا الا ليعبدوا اله واحده لا اله الا هو سبحانه عما يشركون ي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 فتكوى بها جباههم وجلوبهم وضرورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله اثماعشر شهرا في كتاب الله.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 وَوس يَحِْفون باللههِ لَ وَاستَق ل خََجنَ معكمْ يهلِكونَفُسَهُم واللههُ يعلممُ إنهُم لَذبون عَفَ اللههُ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 انما يستاذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر ورتابت قلوبهم ورتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو اراد الخروج لاعدوا له عده ولكن كره اللههم بعاثهم فثبطهم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 الغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريطه من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن قل اذن خير لكم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 قُلْ بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَبِالْحِكْمَةِ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي وَأَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا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 وَعدَ اللهَّهُمُنَافِقينَ وَالمُنافِقاتِ وَْكَُّّارَ نَا رَجَهَ النَّمَ خَالدينَ فِيهَا هي حَبُهُم وَلَعَنَهُمُ اللهَّ وَلَهُم عَذَابُ مُقم كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلْقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلْقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلْقِهِمْ وَخُبِتُمْ كَالَّذِينَ خَاوُوا أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ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 كَلِ وَيُقمونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُون الزَّك وَيقمونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتونَ الزَّكةَ وَيُطيعونَ الله وَرسُون أُولائِكَ سََْرحَمُهُم اللهَّ إِ اللهَّه عزيزٌ حَكيم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 ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين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 ليس على الضعفاء ولا وَلَا المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا, إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم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 أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ۚ يُنَزِّلُ السَّكِينَةَ مِنْهُ وَيَهْدِيَهُمْ بِآيَاتِنَا وَيُذَبِّحُ فِيهِمْ طَيْرًا كَثِيرًا ۖ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ وَقُل عَمَّلُوا فَسَيَرَ الله عَمَلَكُم وَرسُول والمُؤمنِنُون وَسَتُ رَدّْونَ إ عَمِ الغَيبِ والالشَّهادَةِ فَيُنَبّكُم بِماَا كُنتُم تَعَّلون وَآخَرونَ مُ رجَوونَ لِأَممرْرِ اللههِ إِما يُعَذبُهُم وَإِنَّا يتوب عَلَيهم واللهُ عَمٌ حَكِيم. والذين اتخذوا المسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا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 فِي رِجَالٍ وَيُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ أَفَمَن أَسَّسَ بُنيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّن أَسَّسَ على شفى عَلَى شَفَا عَلَى شَفَا جُرْفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نار جهنم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 يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاسترشغوا ببيعكم الذي بايتم به وذلك هو الفوز العظيم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 صلى الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسره الذين في ساعة العسره من بعد ما كاد يضيق قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثه الذين خلّفوك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 صديقين ما كان لأهل المدينه ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسولنا اي يتخلفوا عن رسول الله ولا يرجون بانفسهم عن نفسه ذلك بانهم لا يصيبهم و انا ولا نصر ولا محنصه في سبيل الله ولا يطعون من طغى يغيم الكفار ولا ينالون من عدو ليل الا كتب لهم, إلا كتب لهم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 وإذا ما أنزلت سورة فمن من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم قربوا فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون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 شَرَفَ الله قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُون لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ